فَيَأَمَنُ مَن يَئِنَّفُ اللَّهُ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ بَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن بعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون.